جَعَلَآالِهَةَ إِلَه وَاحدَد إ هذا لَ شيءَيْئء ععجاب وَطَلَقَ المَلَؤُ مِنْهُمْ أَنِمش وَصبِرُوا على آِهَتِكُمْ إِ هذا لَ شيءَيْء يُورادَ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 ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكه أولئك الأحزاب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 فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط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 فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار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 اِذْ أُرِضِعَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ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 začnepe milij in者 zapetali pred resn DM, bomo som z��b vh Госud. 1000 slideavni besmlijo fil وهذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه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 وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ مِنْ دُنَانَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلٍ وَالْيَسَعَ وَذِ الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرُ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 nekaj nekaj, da je bilošo, da je bilošo, in je bilošo, da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 إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لامل ان جهنما منكم ومن من منهم اجمعين Ulma أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ p وَمَا vsi مِنَ descriptor Har League eh od Traveza v odtкий za